عن مساله مهمه جدا لكل مسلم الا وهي مساله تتبع الرخص كثير من المسلمين اذا سمعوا ما ورد في الشريعه ينسى ماحه الاسلام ويسر الدين كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ومن يريد بكم العصر وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا اذا سمعوا هذه النصوص ظنوا ان هذا يصور لهم ان يبحثوا في ايسر الفتاوى واهون الاقوال في مسائل الفقه ثم ياخذوا بها هذه الظاهره ما انتشارها ينبغي على المسلم ان ينظر في اسبابها ولان ابرز الاسباب هو اتباع الهوى قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال تعالى ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا هناك امر يغفل عنه بعض المسلمين وهو الخلط بين الرخصة الشرعيه التي جاء الدليل بها وبين رخص القطع وهذا الخلط جعل بعض الذين لا يتعمدون مخالفه الشرع يقعون في تتبع الرخص من حيث لا يشعرون ايها الاخوه المؤمنون لا بد ان نفرق بين الرخصة الشرعيه التي يحبها الله وتحثنا الشريعه على الاخذ بها كما رسول الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخص كما يكره ان تؤتى معصيه ولكن ما هي الرخص التي يحب الله ان تؤتى انها الرخص التي جاءت بها الشريعه تنقصه السفر وكف افطار المسافر في رمضان اذا شق عليه السفر المريض إذا احتاج الى التيمم وصار الماء ضارا به فإن الأخذ بمثل هذه الرخصة يشبه الله لأن الله عز وجل هو الذي فرض هذه الشريعه وهو الذي أنعم على عباده بهذه الرخصة هذه تسمى رخصا شرعيه اما الرخص التي نهى العلماء بل زلت الشريعه على النهي بالنسبه لمن يتبعها فهي رخص الفقهاء بمعنى ان ياتي المسلم الى المساله الفقهيه ويبحث عن ايسر الاقوال واسهلها فياخذ بها وفي كل مساله يفعل هكذا فهو في الحقيقة يستبع زلات العلماء وهذا هو الذي نهى عنه أهل العلم يبحث بعض الناس على وفت أهوائهم ثم إذا وجدوا الذي يوافق أهوائهم قالوا هذه هي الفتوى التي نريد هذا هو الذي نريد التنبيه عليه يا عباد الله اخ المستقيم هل تظن ان بمثك تبرئ اذا وقعت فيما حرم الله جل وعلا وقد دل النص الشرعي الذي انت مامور باتباعه انت لم تؤمر باتباع احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت فيما يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او كلام الله هل تبرئ الذمه بمجرد ان تقول ان عالما من العلماء او ان العالم الفلاني افتا بجواز هذا الامر يجب ان تعد لهذا السؤال جوابا اليوم قبل ان تعرض على ربك الذي قال ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين لا شك ايها الاخوه لا شك ايها الاخوه ان الامر عند كثير من المسلمين من اسهل الاشياء ان ياخذوا بما شاءوا من كلام اهل العلم لكن هذا لا يشفع لهم ما يشفع لهم ابدا وينتمس الى اداره سهله على السنن الذهن اذا فعلوا ما تهواه نفوسهم ثم يقولون في ذمه فلان ضعها في راس عالم واخرج منها وانت سالم لا والله لن تسلم لقد ترتب ايها الاخوه المؤمنون على تتبع الرخص مساسد كثيره من هذا ذهاب هيبه الدين والتحلل من المحرمات وشيوع بعض المنكرات في المجتمعات الاسلاميه بحجه ان فيها خلافا شيوع الفوضى في الاشكال وقد اشار الامام الشاطبي رحمه الله الى بعض هذه المفاسد في كتابه الموافقات ومن اعظم المفاسد تفض بر بعض انصاف المتعلمين بل وبعض اصحاب الهوى للفتوى بحجه انهم يسهلون على الناس ولا يشددون عليهم وصار المقياس عند كثير من الناس اذا راوا مسائل العلم والفتوى واذا ارادوا ان يحكموا على احد من اهل العلم الميزان عندهم قدره ذلك الانسان على ارضاء الناس بتسهيل الاحكام لهم وتصغير واقعهم المليء بالمخالفات والله المستعان هبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجرا واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره وايضا من حديث عامر بن العاص رضي الله عنهما هذا الحديث يدل على ان المجتهد ممن يستشرفون الاجتهاد ويملكون الاهليه له انهم اذا اجتهدوا ان هؤلاء اذا اجتهدوا فاصابوا فلهم اجر ان يصابوا الحق الذي اراده الله وان اخطؤوا فراهم اجر من واحد لكن انت يا اخ المسلم ليس لك ان تتبعهم في اخطائهم وليس لك اجر في ذلك الفقيه المستوفي لشروط الاجتهاد اجتهد في حكم فهو بين الاجر والادرين لكن المتابع له في خطئه ما حجته راك اجتهد وهو معذور لكن انت الله عز وجل رفع الخرج عنه لانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن متتبعي الرخص ليس عندهم ما يشفع لهم فهم يقلدون من اجل الرخصة لا من اجل المفتي ببين انهم يبحثون عن فقيه اخر في مساله اخرى لو كان هؤلاء الذين يتتبعون الرخصة لدى فلان من الناس لو كانوا صادقين في اتباع الشريعه هم لا يستبعدون هذا الرجل اذا افترى في مساله اخرى بما لا يتوافق مع افواههم لقد حذر العلماء قديما وحديثا من زلات العلماء لان العلماء بشر ليسوا معصومين كالانبياء عليهم السلام ولان تقليدهم فيما اخطؤ به له نتائج وخيمه تختلف عن خطا العالم اذا اخطا في نفسه ولذلك قالوا اذا زل العالم زل العالم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يهدمنا الدين زله عالم وجزاله منافق بالقران وائمه مضلون اخرجه الدارمي وهو حديث صحيح ويقال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للاسباع من زله العالم ويجب ايها الاخوه ان يعلم ان العلماء اذا اجتهدوا واخطؤوا انهم لم يتعمدوا الخطا ولم يتعمدوا مخالفه الشريعه بل هم مجمعون على وجوب الرجوع الى القران والسنه قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا يسمع بعض المسلمين ان الخلاف رحمه وان الخلاف فيه سوعه على الناس فيرى ان معنى ذلك ان يختار ما يريد من الاقوال وهذا خطا لان الانسان بطبعه يميل مع هواه ودين الله عز وجل ليس رخيصا الى هذا الحد بل الواجب على من ليس لديه القدره على فهم النصوص والرجوع اليها والميل مع الراجح منها ان يستفتي العلماء بدون هوا وبدون تعصف يسأل الأعلم والأوراع ما استطاع إلى ذلك سبيلا مع الحذر من اتباع الهوى بعد أن يستمع إلى الجواب بعض الناس يكون عنده اتباع هوى قبل السؤال فهو يبحث عن ال الذي يشتهر عنه التساهل مثلا فهذا نوع من اتباع الهوى هناك نوع آخر بعد أن يسمع الجواب يقول لا انا لم اقل اريد ان اسمع جوابا اخر فيبحث عن ان مفسر اخر يفسر في المساله نفسها لكن بما يريد وبما يتوافق مع شهوته وهواه واتباع الهوى له صور منها البحث ايضا في الاقوال ان يستعرض اقوال الفقهاء ويبحث عن الذي يروق له ومن اتباع الهوى ثم يعتقد الانسان ثم يستدل او يعتقد ثم يبحث وهذا خطا بعض الناس يختار اصلا الحكم ثم بعد ذلك يبحث بالادله التي تعبد هذا القول هذا علم ايها الاخوه في الله جاء عن وابصه رضي الله عنه قال اسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فثم جئت تسال عن البر والاسم قلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استفسق قلبك استفسق قلبك البر مطمئنه اليه النفس واطمأن إليه القلب والإسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات وقال مشبهات لا يعلمهن او لا يعلمها كثير من الناس فمن الثق الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث وهو مخرج في الصحيحين وذكره في مسلم احمد عن الحسن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريب الحديث هذه النصوص تمنع المسلم من تتبع الرخص وزلات العلماء لان الذي يفعل ذلك يعلم يقينا في قراره نفسه ما هو فيه من المخادعه واتباع الهوى فان نواس بن سمعان رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما شاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم الذي يتبع الرخص يعلم في قراره نفسه انه يبحث عن الايسر والاسهل ويدور هذا الامر في نفسه لكنه لا يتحدث به لكن علام الغيوب يعلم ذلك جل وعلا فنسال الله جل وعلا ان يعيذنا واياكم من مضلات الفتن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن المسلم الذي يشب النجاة لنفسه هو الذي يسلك مسلك الاحتياط والورع فيما ظهر فيه الدليل إذا ظهر الدليل فعلى المسلم حتى العام أن يسلك أن يسلك طريق هذا الدليل فيحتاق لدينه اما اذا ذهبت الصوار واختلفت اقوال العلماء ولكل دليله فيستحب اهل العلم الاخذ بالاحوط للمسلم لما سمعتم من النصوص وقد اتفق العلماء على تحريم تتبع الرخص والفتاوى الموافقه للاهواء بلا دليل ولو افتى فيها من افتى يقول سليمان الثيني رحمه الله لو اخذت برخصه كل عالم اجتمع فيك الشر كله وقال بعضهم من تتبع الرخص فسق وبالغ بعضهم فقال من تتبع الرخص فزندق نعوذ بالله من ذلك يقول اسماعيل القاضي وهو من علماء المالكيه يقول دخلت على المعتصم فرفع الي كتابا لانظر فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء ومحتج به كل منهم فقلت مصنف هذا زنديق حتى قال وما من عالم إلا له زلة ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه فأمر المعترض بإحراق ذلك الكتاب وقد نقل الشاطبي عن ابن حزم أنه حكى الإجماع على أن تتبع الرخط يعني رخط المذاهب بغير مستند شرعي فسق فسق لا يحل وقد نقل الاجماع ايضا ابن عبد البر على عدم جواز تتبع الرخص فالمساله فيها اجماع ايها الاخوه هذه المساله مجمع عليها ليست محل خلاف ان الذي يتشهى من الفتاوى ما يوافق ان هذا فسق وحرام باجماع العلماء ليس في ذلك خلاف والخلاصه ايها الاخوه انه يشرم على المسلم ام ياخذ بضرهه العلماء لان العالم الذي يرخص في مساله لا يرخص في غيرها وهكذا اما اذا صار المسلم يلتقي من الفساوه ما يريد صار دينه ليس هو الذي امر الله جل وعلا باتباعه فان الله امر بما امر باتباع ما انزل الينا جل وعلا وقد يقول قائل ان العالم كما يخطئ في الرخصة قد يخطئ ويتشدد وبعض العلماء يجنحون الى التشدد في بعض المسائل هذا صحيح لكن هذا من الذي يتبعه من الذي يتبع المسائل التي بها تشدد الغالب ان الناس يتتبعون الرخص لا يتتبعون التشدد ولذا فان الواجب علينا يا عباد الله ان نعرف قدر هذه الشريعه وان نسلك طريق النجاه وان نبتعد عن كل ما عن كل ما نتوقع ان يسبب لنا حرجا يوم العرض على الله والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى نسال الله عز وجل ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه انه سميع بصير اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر سائرا اعداء الدين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم, اللهم عليك بالنصارى الصليبيين المحتلين اللهم عليك بهم اجمعين اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم اللهم انزل عليهم عذابك ورجلك يا اله الحق اللهم انهم لا يعجزونك ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اقر اعيننا بهزيمتهم وذلهم وتفتتهم وتسلط بعضهم على بعض اللهم انزل السكينه والطمئنينه على اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان ربنا افرغ عليهم صبره وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم انصر مجاهدهم واشف مريضهم واجبر كسرهم اللهم اغفر لموتاهم اللهم انزل السكينه على ضعفائهم اللهم اعنا على نصرتهم يا رب العالمين اللهم ان ان اليهود والنصارى قد بغوا وطغوا وانهم لا يعجزونك وانت رب العالمين اللهم عجل عقوبتهم اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا واقتلهم بذدا ولا تغادر منهم احدا انك سميع قريب اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انا نسالك الامن في الاوطان اللهم انا نسالك الامن في الاوطان اللهم انا نسالك الامن في الاوطان اللهم وقتع دابر الفسنه عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين رد عنا غلنا عنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين